يوم يخرجون من الأجداد سرعان كأنهم إلى نصبي يفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ظل ذلك اليوم الذي كانوا يعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> إن ارْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَن أَنذِرْ الْقَوْمَ كَمَا أَنذِرَ قَبْلَ مِنْهُمْ أن عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَبِئٌ مُبِينٌ أَن نَعْبُدَ اللَّهَ وَنَتَّقَهُ وَأَطِيعُونْ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلميزدهم دعائي إلا فرارا وإنني كلما دعوتهم لتقفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبرا ثم إنني دعوتهم جهرا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إثرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا